بسم الله الرحمن الرحيم كافها يعين صاد لِكَرُّ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا إِذْ نَادَ رَبَّهُ نداء خفيا قال ربي اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا اشتعل قال ربي اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا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 وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي, فهب لي من لدنك وليا يرثني, يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا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 قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية لنفس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 قد قَدْ جَعَلَ تحتك تَحْتَكِ سَرِيَّا وَهُزِّ الَّيْكَ بِجِذْعِ نَخْلَةٍ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فاما ترين من البشر احدا فقولي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا فاتت به قومها تحمله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 عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني واوصاني بالصلاه مَا ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا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 فاختلف فالاحزاب من بينهم فويل للذين, فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم اسمع بهم وابصر يوم ياتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين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 فتكون للشيطان وليا قال أراضب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا.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 كونا بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له وهبنا لهم اسحاق ويعقوب وكلنا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيَّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيَّا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 إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم النبيين من ذرية ادم من ذرية ادم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية ابراهيم وإسرائيل ومن نَهْدَيْنَاهُ وَجَتْبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا خَرُّوا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الا من تاب وامن وعمل صالحا فاولئك يدخلون الجنه أولائك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي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 واردها كان على ربك حتما مقضيا وإن منكم إلا واردها وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا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 هم احسن اثاثا ورئيا قل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مدا حتى اذا راوا ما يعدون حتى اذا راوا ما يعدون ان العذاب وانما الساعه فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا ۖ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ۖ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا أفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَا لَوْنُ وَوَلَدًا أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا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 ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤذهم أذى؟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 الرحمن ولدا وما يبغي للرحمن أي أتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا